بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله يقدم ولا شيء كلمه اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان ذاك قال المصنف رحمه الله في خصنا الله اعذر الاسماء الحسنى قال الحفيظ الذي الحفيظ على كل شيء فلا يعزه عنه مثقال ذره في الارض ولا في السماء ان 넓 يوسع كرسيوه السماوات والارض ولا يوده حفظهما حفظ اوليائه في الدنيا والاخره ونجاهم من كل امر خطير الله عز وجل على كل شيء حفيظ اسم الحفيظ له معنيان المعنى الاول من الحفظ الذي هو علم النسيان فالله سبحانه وتعالى لا ينسى حفيظ على كل شيء فلا يعزه عنه مثقال ذره في الارض ولا في السماء هذا المعنى الاول المعنى الثاني معنى الذي يحفظ من السوء او من الزوال يعني يمنع ويرعى او يمنع الشيء الذي يريد حفظه من الزوال وهذا نوعان نوع عام في السنوات والارض ومن فيهن الله عز وجل حفيظ مخلوقاته كلها في حفظ الله سبحانه وتعالى هو الذي ابقاها وهو سبحانه وتعالى الذي وهبها الحياه ودفع عنها السوء حتى استقرت حياتها بل الكائنات الاخرى غير الحيه حتى الجماداتا اولادها الله على صفاتها وحفظها على ما اراد سبحانه وتعالى فهو الذي حفظ السماوات الارض ان تزولا ولا انزالت ان امسكهما من احد من بعده كما قال عز الله ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا اي لالا تزولا فهذه المخلوقات محفوظه السماوات حفظت كما قال ربنا سبحانه وتعالى وجعل السماء سقفاً محفوظا فلو تركها الله عز وجل لمحت لم ولا أصابها الخلل وكذا كل الكائنات لولا ان الله حفظها لما بقيت ولم استقرت ولا خطر نظامها ظل ضرب امرها بل لن عدمت في لحظتها وأما المعنى الخاص والمعنى الثاني هذا العام الذي ذكره أو أشر إليه بقول الذي واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما يعني لا يثقله ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض قد واسع كرسيه والصيف تفسير الكرسي أنه مخلوق من مخلوقات الله عز وجل كما ثبت عن ابن عباس قال الكرسي موضع الخللين فالكرسي واسع السماوات والارض كما في الحديث الاخر على مقال فيه السماوات السبع والارض السبع في كرسي الا كحلقه في فلاء السماوات الارض الى ذلك الكرسي كحلقه في صحراء واسعه ولا يثقل على الله حفظ هذه الكائنات ومن فيها حذر الصناة الأرضي وما فيها ومن فيها والذي حفظها عز وجل على تلك الحد أما المعنى الثاني للحذر بالمعنى الثاني كما ذكرنا الوقاع هو حذر خاص لأوليائه المؤمنين يحفظهم من كل أمر خطير فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين قالها عقوب عليه السلام عندما هكر له فالله انه مطلوب ان يبعث ببنيامين فتذكر امر يوسف وانهم كيف ضيعوه ولم يحفظوه فقال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل ثم تذكر ان حفظ الله عز وجل اولى من كل شيء فقال فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين فالله عز وجل يحفظ عباده المؤمنين وينجيهم سبحانه وتعالى حفظه لهم أعظم من حفظهم لأنفسهم وأعظم من حفظهم لأولادهم فانظر في هذه القصة العجيبة قصة يوسف يعقوب حاول حفظ يوسف وكان لا يدفعه إلى إخوته ولو كان استورى الأمر على ذلك لكان حفظه ذلك فيه من المضر ما فيه لكن الله عز وجل قدر ان يفوت حظ يعقوب من ابنه يوسف ولا يستكمله يعقوب لعاده عن ذلك ببيع اخوته له لكن حفظه الله اعظم من حفظ يعقوب لولده بل رفعه الله عز وجل ودفع عنه كل سوء فكل امر خطير بتسبيحه عز وجل وحكمته وعدله وفضله سبحانه وتعالى حتى اوصله بهذا الحظ الى المقامات العاليه في الدين والدنيا والاخره ولذلك على العبد ان يلجا الى الله عز وجل في حفظ ما يريد حفظه فالله عز وجل خير حافظ وهو ارحم الراحمين فإذا كنت تريد حفظ نفسك من السوء فالجأ إلى الله عز وجل وعمل بطاعته فإن ذلك يجعلك في حفظ الله سبحانه وتعالى وإذا أردت حفظ أهلك أو ذو الهتك فاستودعهم الله فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا استودع شيئا حفظه لذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا سفر أحد أصحابه استودع الله دينك وأمانتك وخواتي مع ملك وكان يقول لأهله إذا سفر استودع الله دينكم استودعكم الله الذي لا فضيع ولا يعوه فإن الله عز وجل إذا استودع شيئا أي جعل وديعة عنده حفظه سبحانه وتعالى وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في من أراد أن يحفظه الله قال لابن عباس يا غلام إني يعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك أو تجده أمامك احفظ الله بطاعته بحفظ جوارئك عن معصيته بحفظ تقوى حفظ أوامره واجتناب نواهيه يحفظك من كل سوء وأهم ما يفع إليه المؤمن في الحفظ ان يحفظ دينه وامانته وان يموت على طاعه الله عز وجل واما امر الحياه والمال وغير ذلك فهذا يذهب ويجيء وهذا ليس الحفظ النافع في الحقيقه انما الحفظ ان يحفظ الانسان دينه فتحفظ اخره فيكون محفوظا عند الله سبحانه وتعالى واما المعنى الاول فشهود ان الله لا ينسى شيئا ولا يعزب عنه مثقال ذره يدفع العبد الى المراقبه والى عدم نسيان ذنوبه فان الله لا ينسى سبحانه وتعالى فالنبل لا ينسى كما ان البر لا يبلى انه سبحانه وتعالى ممن الذين نسون ذنوبهم فقال عز وجل احصى الله ونسوا من ذلك يتذكر ذنوبه ويظل مستغفرا منها ويظل نادما عليها لان الله على كل شيء حفيظ سبحانه وتعالى وفي الاثر الاسرائيلي ان الله اوحى الى موسى يا موسى قل لبني اسرائيل قول بني اسرائيل من اخبرهم اني قد غفرت لهم ذنوبهم حتى يتركوا الاستغفار منها ويذكر ايضا في الاسرائيلات ان داوود حفر خطيئته او كتب خطيئته على كفه لكي يتذكرها دائما فيستغفر الله عز وجل منها والصالحون يتذكرون ذنوبهم ويستغفرون منها سنين طوال ويقول بعضهم أنه ظل يستغفر الله من ذنب أربعين سنة ونحو هذا لأنهم علموا أن الله على كل شيء حفيظ بخلاف من ينسى ذنوبه لعدم استخداره لهذا المعنى قال المغيث لجميع مخلوقاته فما استغاثه ملهوف إلا نجاه المغيث الذي يغيث من لجأ إليه استغاثه أي طلب الغوث طلب النجاح استغاف طلب الغوث والمغيف الذي يأتي بالغوث وهو النجاح من الكرب والهم والضيق والله سبحانه وتعالى ذكر إجابته لمضطرين فقال أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أيله مع الله وقال سبحانه وتعالى وإذا مستكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم فالله سبحانه وتعالى ينجي عباده حتى المشركين منهم اذا استغاثوا به وذلك ان الدعاء عند الكرب هو الاستغاثه واذا اخلص العبد لله سبحانه وتعالى في تلك الحال واستغاث به اجابه الله عز وجل لحصول الاخلاص ولو كان مشيء كان في غير هذا الوقت ولكونه يعزم على ان يدعو الله وحده بعد ذلك لكن المسكين يخونون العهد وينقضونه وينقضون الميثاق فيعودون الى الشرك بعد ان ينجيهم سبحانه وتعالى فهذا هذه الاغاثه للمؤمن والكافر اذا نجا واستغاث بالله عز وجل فكيف بالمؤمن الموحد اذا استغاث ربه واشتد دعاؤه عند كربه قال الله عز وجل اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني امدكم بألف من الملائكه مردفين وهذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليله بدر والكل نائم ورسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجره قائم يصلي يرد الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه وفي يوم بدر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤي بياض إبطيه يدعو الله عز وجل ويستغيث به ويقول اللهم إن شئت لم تعبد في الأرض بعد اليوم اللهم إن تهلك هذه الإصابة لن تعبد في الأرض بعد اليوم حتى يشفق عليه ابو بكر من شدة المناشدة والاستغاثة فيقول يا رسول الله ضع بعض مناشدتك ربك فان ربك منجز لك ما وعدك ويضع رداءه على عاتقه وقد سقط منه عليه الصلاه والسلام لشده الاستغاثه ثم تأتيه البشره باجابه الله عز وجل لهذه الاستغاثه فالله عز وجل هو الذي يغيث من لجئ اليه ودعاه عند الضر لستغاث دعاء مخصوص دعاء عند الشده وعند اللهفه لذا قال فاستغاثه ملهوف الا نجا انسان يشعر بالخطر العظيم فيستغيث ويسال الله عز وجل النجاه والانفرج من عنده سبحانه وتعالى قال الحسيب الوكيل الذي من التجا اليه مخلص الا كفاه ولا اعتصم به مؤمن الا حفظه ووقاه ومن يتوكل على الله فهو حسبه فنعم المولى ونعم النصير الحسيب له معنيان اقتصر هنا على واحد فيهما وهو معنى الكافي الذي يكفي من توكل عليه وكفى بالله حسيبا حسبنا الله ونعم الوكيل الحسيب الكافي من توكل عليه وفوض الأمور إليه ولذا ذكره مقتلما باسم الوكيل وهو هكذا في الحديث أو في الرواية التي ذكرنا أنها مدرجة الوكيل الذي نعم من يتوكل عليه نعم من تفوض الأمور إليه فإنه إذا فوض العبد أمره إليه وترك الأمر له محسنا به الظن فإن الله يقوم بشأنه ويكفيه أمره ويحفظه سبحانه وتعالى كما قال عز وجل من يتوكل على الله فهو حسبه اي كفيه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فقشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلك الشيطان يخوف اونيائه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين قال الله عز وجل اليس الله بكاف عدده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد العرض اذا استحضر ان الله مالك كل ذره في هذا الوجود وان الاوامر منه سبحانه وتعالى نافذه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وعلم رحمه ربه وفضله وكرمه واعطائه وانه امرنا ان نتوكل عليه واحب منا ذلك واحسن الظن بربي وهو يعلم أن ملكه لا يخرج عنه شيء ماذا يخلقه بعد ذلك إن الإنسان لو أنه في أمر دنيوي لمخلوق له فيه سلطان وملك فذهب إليه فقال له ذلك الذي له الملك والحقيقة وملك أن ملك العباد عارية وأمرا مجازيا ليس حقيقيا قال له دع عنك هذا الأمر هذا في ملكي وأنا سوف أقضي لك الخير فيه سأنظر ما هي المصلحة وسوف أنفذ لك ما هو الخير وهو يعلم أنه كريم جدا ويعلم أن أن هذا الرجل صادق لا يخلف وعده الذي وعد فكيف يكون حاله اذا ذهب الى ميته واذا وضع جنبه على فراشه ايضل قلقا ماذا يفعل به او ماذا يفعل بشانه هذا الرجل خاصه انه في ورطه وانه وعد وانه كريم فالله سبحانه وتعالى اولى بكل جميل ان كل في ملكه وملكه عز وجل وهو سبحانه وتعالى ذو الجلال والاكرام وهو عز وجل الكريم المنان وهو سبحانه وتعالى الذي لا يخلف الميعاد فما قلق عبد على شيء من امره الا لنقص التفويض ولنقص توكله على الله عز وجل ولو ان الانسان احسن تفويض الامور الى الله لرضي بالله عز وجل في كل ما يقدره له رضى بالله رب وكفى به سبحانه وتعالى مدبرا معينا لعبده المؤمن الذي توكل عليه هو الذي قال لك فوذ الي وتوكل علي وانا اكفيك قال الله عز وجل: وعن الله فليتوكل المؤمنون وحذرهم من ان يتوكلوا على غيره او يستعينوا بغيره فكيف بعد ذلك يسيء الظن يسيء العبد الظن بربه ويظن ان ما صنعه به كان فيه سوء او كان فيه نقص او كان غيره خيرا منه فيتمنى ذلك الغير ويقول يا ليت كذا كان كذا او لو ان كذا كان كذا متمنيا تغيير ما جرى ليس كذلك لا يحدث هذا الا من جرء نقص الايمان بان الله هو الحسيب الكافي وانه نعمه الوكيل سبحانه وتعالى من امن وتوكل عليه ومن تفوض الامور اليه قال مؤمن وال فرعون بعد ان جهر بدعوه ال بعد سنين من كتمان ايمانه بعد ان اعلن لهم انهم يدعون الى الشرك وان ماالهم الى النار وانه يدعوهم الى الله العزيز الغفار قال رضى الله تعالى عنه لا جرم انما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وانما ردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب فسبحان الله كيف مكروا به بالفعل وعرادوا إنزال الأذى به فأنجه الله ووقاه سيئات ما مكروا لأنه أحسن تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وكيف حين فوض اليه ابراهيم عليه السلام هذا اعلى قدرا من الذي سبق حين فوض ابراهيم عليه السلام امره الى الله وهو في الطريق الى النار حين القيا في النار فقال حسبنا الله ونعم الوكيل ولم يتعلق قلبه بملك ولا بريح ولا بمطر ولا بشيء لم يتعلق قلبه الا بالله عز وجل فكانت المكافاه ان لم يكن ان لم تكن نجاته بسبب من الاسباب المخلوقه بل بكلام الله عز وجل قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم فلم تكن النجاة بسبب بل بان امر الله بكلامه النار مباشره ان تكون بردا وسلاما على ابراهيم وفي الاثر ان جبريل جاء الى ابراهيم وهو في الطريق الى النار وهو ملقا اليها فقال لك حاجه قال اما اليك فلا واما الى الله فنعم وهو معنى الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم وحين القيا في النار وقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل واعلى من ذلك ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار اذ يقول له ابو بكر يا رسول الله لو نظر احدهم الى موضع قدمه لابصرنا فيقول يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينه عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم هكذا التوكل على الله عز وجل من اجل العبادات ونبلى ذلك على معرفه ان الله الحسيب الكافي وانه نعم الوكيل ففوض امرك الى الله وتوكل عليه فان ذلك من اعظم اسباب الخير في الدنيا والاخره وخصوصا عندما تنعدم الاسباب الاخرى ولا يكون في القلب تعلق بها وعموما كلما انعدم تعلق القلب بالاسباب قوي التوكل ولا يؤثر فيه اخذ الجوارح بالاسباب ان ولدت وهذا هو وهذا هو سنه انبياء الله عز وجل ورسله يعني اعد ان تعلق القلب بالاسباب ولكن ياخذ بما ولد منها من الحلال المشروع حين يوجد ويتاثر بذلك ولا يمتنع من الاخذ بالاسباب زعما ان ذلك مقتضى التوكل التوكل من اعمال القلب اللمعان الثاني من معاني اسمه الحسيب سبحانه وتعالى الحاسب كما ذكر الله عز وجل الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين فقال فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وهذا في مقام الحساب معني ان الله يحاسبكم على ما فعلتم في اموال اليتامى فالله يحاسب عباده على ما قدموا وما عملوا وكفى به حسيبا حاسبا لا يغيب عنه شيء ويحاسبهم سبحانه وتعالى على اعمالهم الحسنه بعشر امثالها ويضاعفها والسيئات بواحده وهو اسرع الحاسبين سبحانه وتعالى واذا مد في وقوف العباد للحساب فتعذيبا او ابتلاء وليس لكونه يتاخر في الحساب وكفى بنا حاسبين فهو عز وجل اسرع الحاسبين وكفى به حاسبا وكفى به حسيبا وانما يوقفهم المده التي يشاء سبحانه وتعالى ليعلموا عظمه هذا اليوم وشده الحساب نسال الله عز وجل ان يسرعنا الجنه بغير حساب ولا عذاب كون الجليل الذي جل عن كل نقص واتصف بكل كمال وجلال اسم الجليل اسم الداله على الكمال المطلق صفات الجلال هي صفات الكمال هي العلم التام والغنى التام والقدرة التام والملك التام والوحدانية والعظمة والكبرياء والمجد والحكمة وثائل صفات الكمال وجل تعالى عن كل نقص نقول الله عز وجل وعلى سبحانه وتعالى مثل معنى علو الشأن الذي ذكرناه في المره السابقه فهو جليل عزاز جل عن كل نقص وعيب جل في كمال وحدانيته عن الشريك والنظير جل سبحانه وتعالى في قدرته عن الاعياء والتعب والعجز جل في كمال حياته عن عن السنه والنوم والموت جل في حكمته عن العبث واللهو والسدى جل سبحانه وتعالى في غناه عن أن يفتقر إلى الخلق أو يطعم أو يطعم أو يسألهم رزقا ما يريد منهم من رزق وما يريد أن يطعموه سبحانه وتعالى وهكذا جل في كل صفات الكمال عن كل نقص الجميل الذي له مطلق الجمال في الذات والصفات والاسماء والافعال كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله جميل يحب الجمال وجمال الرب سبحانه وتعالى كما يدل عليه هذا الحديث يدل عليه ورود الجمال في هذا الورود فان الجمال الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود له اوضح له اوضح دليل عقلي على اتصاف الرب عز وجل بالصفه الجمال فانه سبحانه وتعالى ما خلق الجمال الا وهو جميل وما جعل هذا الجمال في الوجود الا لاتصافه بكل معنى جميل سبحانه وتعالى وان النظر الى جمال وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامه اعظم نعيم اهل الجنه وما اعطى شيئا احب الى الله من النظر الى وجه الكريم سبحانه وتعالى مطلق الجمال اي الجمال المطلق الذي لا نقص فيه ولا قيد قد يقيد كمال غيره من المخلوقات بمدته من الزمن وبصفه دون غيرها فيقال مثلا هذا رجل جميل الشكل او امراه جميله المنظر لكنه سيرخله فيقيد او يقال انه جميل عندما كان شابا فصار بعد ذلك قبيحا لما صار شيخا او كذا في المراه او نحو هذا الله عز وجل له الجمال المطلق الكامل في الذات والصفات والاسماء والافعال وهو يحب الجمال بمعنى انه يحب ان يرى اثر نعمته على العبد واذا خلق عبدا دميما لم يكن ذلك دليلا على كراهيته له فان العبره بالمال ولذا يخلقوه في جنه جميله واهل الجنه هم اجمل ما فيها واهلهم يقرون لهم بذلك وانه ما في الجنه اجمل منهم ولذلك ما الشؤون نشاه اخرى يوم القيامه لذلك نقول لا عبره بجمال يعقبه قبح او لا عبره بجمال في الظاهر يكون معه قبح في الباطن لا يكون ذلك ذي على حب الله سبحانه وتعالى فكم من امرأة جميلة وهي فاجرة فاسدة الخلق وكافرة لا يحبها الله عز وجل فمعنى إن الله جميل يحب الجمال كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام حب أن يرى أثر نعمته على عبده عندما سئل عليه الصلاه والسلام ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا وان تكون نعله حسنا فقال ان الله جميل يحب الجمال الكبر وطول الحق وغض الناس اسماءه كلها جميله تدل على معاني الجمال والجلال ولذا لا يجوز ان يوصف الرب سبحانه وتعالى بالاسماء التي لا تدل على جمال وجلال وكمال ولا يطرن من يقرا في بعض شروح كتب الشروح الحديث فيما ذكره المتكلمون من ان اسم الجميل لم يرد الا في اخبار الاحاد فان هذه من البدع التي لا يعرج عليها معنى ذلك عدم استعمال الاحاديث الصحيحه الثابته في العقائد يرون ان امور العقائد ومنها اثبات اسماء الله عز وجل ودعائه بها يرون ان هذا من امور العقائد التي لا تثبت باخبار الاحاد ليس هذا من طريقه اهل السنه وانما اهل السنه يصفون الرب بما وصف به نفسه ويعلمون اسماءه التي سمى بها نفسه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمى ربه من عند نفسه وإنما الله سمى نفسه بذلك اوحاه الى نبيه عليه الصلاه والسلام فالرسول صلى الله عليه وسلم يصف الرب بما وصف به نفسه فاذا ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله جميل فلا يقال هذا خبر احاد هذا من كلام اهل البدع خبر الاحاد المترقب بالقبول يفيد العلم النظري الذي يقتضي وضوح التصديق وان كان يفرق هذا العلم النظري عن العلم الضروري لأن العلم الضروري منكره كافر وأما العلم النظري أي النشأ عن النظر في الحديث بعد معرفته يفيد وجوب العلم والعمل لكن لا يكفر المخالف الكريم الذي لو أن أول الخلق وآخرهم وإن فهم وجنهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك مما عنده الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر كما روى عنه نبيه المصطفى المفضل من كرمه اي يقابل اساءه بالاحسان والذنب بالعفران ويقبل التوبه ويعفو عن التقصير الله عز وجل اكرم الاكرامين وهو سبحانه وتعالى الكريم المنان كما ورد في كتابه الكريم وما ذكر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عطاء الرب سبحانه وتعالى لخلقه وانه لو اعطى اول خلقه واخرهم وانتم ولانهم كلما سالوه ما نقص ذلك مما عنده لكمال غناه وكما قال النبي عليه الصلاه والسلام يمين الله ما لا تغيضها نفقه صحا الليل والنهار ارايتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فانه لم يغض ما في يمينه والمؤمن اذا طمع في كرم الله سبحانه وتعالى واعطائه رجاء رغم تقصيره ورغم ذنوبه بل يكون لسان حاله اذا سال الله عز وجل اشد من قول اخوه يوسف له وهم يظنونه العزيز عزيز مصر لكن لما راغبوا في كرمه قالوا يا ايها العزيز مثنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجاء فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يرضي المتصدقين لأجل يقينهم بكرمه قالوا جئنا ببضاعة بائرة لا ينبغي أن تقبل ومع ذلك فنريد كيلا وافيا وزياده فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يرضي المتصدقين فلما طمعوا بكرمه فأولى بالعبد المؤمن أن يؤمل في كرم الله أكثر مما أمل إخوة يوسف في عزيز مصر في ظنهم الذي كان بالفعل كريما معهم والله أكرم سبحانه وتعالى فيوسف كان الكريم ابن الكريم كان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل اولى بكل جميل واولى بكل صفه حسنه اولى بكل كرم سبحانه وتعالى فاذا نظر عبد الى ذنوبه ورى اعماله اعمالا مزراه بايره لا ينبغي ان تقبل لا يصلح ان يتقرب بها الى الله لكنه يرجو فضله سبحانه وتعالى ويرجو عطائه وجوده وكرمه يعلم ان الله كريم فيرجوه قبول ذلك العمل على ما فيه من نقص وعيب وهذا امر تلاحظه في كل العبادات تقريبا انه ينبغي ان تختم بالاعتراف بالتقصير والاستغفار عاقبها كما قال عز كان, كان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله كان يقول في خاتمتها في دعاء الله عنه فلي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلمه مني الله عنه فلي جدي وهزلي وخطأي وعملي وكل ذلك عندي صلى الله عليه وسلم كان يقول في أخ لي الله عنه فلي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وقال عز وجل في الحج فاذا قضيتم مناسك فقل عز وجل فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم افضوا حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم فبعد اجل المواقفه للعباد في يوم عرفه ان يقفوا في هذا المكان الذي يباهي الله بهم فيه ملائكته الذي يباهي الله بهم ملائكته فيامرهم بالاستغفار وهكذا في كل العبادات قال عز وجل والمستغفرين بالأسحار فهم باسو تتجافى جنوبهم عن المضاجع وختموا ذلك بالاستغفار فالعبد المؤمن دائما يرى عبادته ناقصه لكن طمعه في كرم الله وفي عطائه وجوده وانه لا يبني الامر على عمله ولا يعتمد على عمله كما قال عليه الصلاه والسلام وعلم انه لم يدرك احدكم لن تعمل قال ولا انت رسول الله قال لا انا الا ان يتغمدني الله برحمته فهذا من اعظم ما ينال به العبد المنازل العاليه عند الله عز وجل وارجو ان يغفر ذنبه وأرجى أن يقبل عمله أما من رآه عملا كاملا وعملا كبيرا وعملا غاليا فأرجى أن يرد أو لا أن يرد ذلك العمل الذي يدل به صاحبه على الله عز وجل لأن الله عز وجل كريم غني لا تغنيه طاعة الطائعين ولا تنفعه ولا تضره معصية العاصين ولا تنقص من ملكه شيئا فاذا راى العبد ذلك ونظر الى عمله بعين التقصير ورجا كرم الرب سبحانه وتعالى فان ذلك من ارجى اسباب الفرج اذا اشتد الامر خصوصا ومن ارجى اسباب القبول ولذا قال من كرمه ان يقابل الاساءه بالاحسان والذنب بالعفران ويقبل التوبه ويعفو عن التقصير قال الرقيب على عباده بأعمالهم العليم بأقوالهم وأفعالهم الكفيل بأرزاقهم وآجالهم وإنشاءهم ومآلهم الرقيب من المراقبه الله عز وجل يراقب العباد قال عز وجل فلنخصن عليهم بعلم وما كنا غائبين فهو سبحانه وتعالى يراقبهم ثم يحاسبهم لا يغيب عنهم ولا يغيب عنه عز وجل شيء من أعمالهم هو عز وجل شاهد عليهم العبد إذا استحضر أن الله رقيب عليه كان ذلك من أسباب وصوله إلى درجة الإحسان قال النبي عليه الصلاة والسلام في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فأرشدنا إلى أن التعبد لله باسمه الرقيب الذي يرى يرفع مقام العبد ويوصله إلى درجة الإحسان أن يعبد الله كأنه يرى الله سبحانه وتعالى أما الكفيل فهو الذي تكفل بأرزاق العباد هو سبحانه وتعالى الذي ضمنها الذي جعلها عليه وما من دابه في الارض الا على الله رزقها هو كفيل بها اي هو الذي ضمنها وهو الذي جعل على نفسه رزق العباد فليسال الرزق من وكذا الاجال الاجل هو الذي قدرها وهو الذي تكفل بحفظ عباده اليها فلا تتقدم نفس على اجلها المقدر ولا تتاخر عنه ساعه اذا جاء اجلهم لا يتاخرون ساعه ولا يستقدمون فمن عبد اذا ايقن بان الله هو الكفيل بالرزق والاجل لم يخف الناس ولم يرى ان طاعتهم في معصيه الله تجلب له رزقا ما كتبه الله له او تمد له اجلا ما قدره الله له تجعل ان يكون يهنئ بان الله هو الكفيل بالارزاق والاجال اجعله لا يعبؤ بالناس لا يخاف ان يمنعه رزقا ولا يرجو ان يعطيه رزقا ولا ان يمد له في عمر ولا ان يصيبوه قبل اجله فيتوكل على الله ويلجا اليه ويرجو منه الفضل ولا يخشى الا الله سبحانه وتعالى لا يخاف سوا ولا يرجو سوا يهون عليه الناس فيعامل ربه دون معاملة الناس قال المجين لدعائهم وسؤالهم وإليه المصير قال الله عز وجل أم من يجيب المضطر إذا دعاه وقال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قال سبحانه وتعالى عن صالح عليه السلام أنه قال إن ربي إنه قريب مجيب وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة قال سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قد يظن بعض الناس أنه دعا كثيرا ولم يستجب له وليس كذلك فإن الله يجيب الدعوة وقد يتأخر إن فاذ هذا الأمر في نظر العباد يتاخر الى اللحظه التي قدر الله فيها ان تجب قال الله عز وجل لموسى وهارون قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا ان سبيل الذين لا يعلمون متى وقعها لك فرعون بعد مده وقد اجيبت الدعوه بالفعل لذلك ايره دعو الله عز وجل فائق بالاجابه والعبد يوقف يوم القيامه عند كل دعوه دعاها يوقف ويقال له الم تدع في يوم كذا بكذا وكذا فلم ترى له اجابه فيقول بلى يا رب فيقول لك في الجنه كذا وكذا بدلا منه فحتى يقول يوم القيامه يا ليته لم يكن قد استجاب شيئا في الدنيا فالعبد يجاب وكثرة الدعاء معها كثرة العطاء وكثرة الاجابه لان هذا اسم من اسماء الله المجيب الذي وعد سبحانه عباده بالاجابه واذا كان قد اجاب ابليس فيما طلب وبئس ما طلب لنفسه ولكنه اجيب لما طلب ان يمد في عمره الى يوم يبعثون قال عز وجل انك من المنظرين فاولى بنا اولى ثم اولى ان نسال الله عز وجل ونحن قد امننا به ورجوناه وحده وايقنا بانه قريب مجيب سبحانه وتعالى فعليك ان تكثر من الدعاء وما لم تر له اجابه في الحال فقد يكون قد تاخر يسيرا وان امر عند ربك كالف سنه مما تعدون او الدخله لك يوم القيامه عند الله ما تتمنى معه ان يكون ان تكون كل دعاء دعواتك قد ادجلت وقد يكون صرف عنك من السوء مثل ما دعوت فاما ان تجاب الى طلبك واما ان يسرف عنك من السوء مثلها واما ان يدخر لك عند الله يوم القيامه وكل هذا اجابه والله يجيب دعوه المظلوم ولا من كافر قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب يقول الواسع الذي وسع كل شيء علما واسع خلقه برزقه ونعمته وعفوه ورحمته كرما وحلما يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير الواسع الله واسع بمعنى الكبير العظيم الذي لا يدرك ولا يحيط به والواسع الذي وسع كل شيء علما فهو يعلم كل شيء ولا يحيطون به علما والواسع الذي وسع كل شيء الرحمه فكل شيء دونه سبحانه وتعالى تناله رحمته عز وجل ورحمته اوسع من كل المخلوقات مالك جميع المخلوقات ولذا لما قال الاعرابي اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا احد قال النبي عليه الصلاه والسلام اي حق لقد تحجرت واسع قال الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم وؤمنوا به ويستغفرون الذين امنوا ربنا واسعت كل شيء الرحمه والعلم فاصل من الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيموا هذا الجحيم على, على العبد ان يوقن بان الله سبحانه لا يحيط العباد به علما ولا تدركه عقولهم ولا تدرك كيفيه صفاته وافعاله اوهامهم ان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو الواسع العليم وهو العظيم الكبير سبحانه وتعالى وهو الواسع رحمة وعلمة فعليه أن يلجأ إلى الله وأكلب منه رحمة ويوقن بأن الله علم تفاصيل ما العباد عاملون وغير ذلك مما يودد ويوجد وما لم يودد علمه الله كذلك فقد واسع كل شيء علما سبحانه وتعالى قل قل هذا أصطفى رحمه